وجاء كذلك وهي بكتفي ودم السيد ضخم السيخ وهو يقلب وجاءت المره الاختشائيه قد دارت فيك ميت رميس فيكسيريه في ماهي بقداس الادب سليما عنك الحيث اعطي الكلمه للاخ هشام البشيري فليتفضل مشكورا هذا هشام البشيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على شهدنا الصالحين سيدنا على محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى الذين وعلى سائلي المتبعين وحسن إلي الدين وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في جميع هذا وأن يبارك لمجدي أخين أبي رأي وأن يجعلهم خير قرئ لخير خير وأن خطنا إلى ما يحبه لا ضار في الجنة. أستشف ارتذاع القبر شارة أخينا خسن الثاني، يقصده رضي الله عنه، إلى رسم عظيم من أصول علم السنة وقاعدة شرعية ثابتة، وإجتماع اجتماع الكفّة الإيمان في محل واحد، والمحبة والكرامة، وكذلك سائر المتناقضات. فهذا على اصل اهل السنه والجماعه يجوز كما دلت عليه الادله واحالت اليه اتفاقات السلف والمانع لذلك إن ما جاء على اصل المتكلمين من القيام قيام العرضين من جهه واحد ولا اطيب ولا ابين على فحش ما صنعه الكلام في العلوم الاسلاميه كثيرا من ذلك نهي الصلف عنه الامام الملك رحمه الله لما أخرجه الحروة في بنو الكلام والإيمان الشافعي رضوان الله عليه وسائل الامه عليه وردوان الله ولذلك أخوة الإيمان تنازع الناس بعد اتفاقهم في أن الحسنات تذهب السيئات كما قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات مذهبن السيئات فنازعوا هل السيئات تذهب الحسنات وعلى نزاع طويل بين علماء المعلمة لكن المقصود من ذلك ان نشير إلى ضابط جليل من ظابط التدين والتلبس بهذا الدين الحليف وهو قولنا بوجوب التوسط في التلبس بالسنة وبالتزام القصد فيها اعتقادا وعملا على قولينا هذا القصد إخوة الإيمان يعني الغالب في الناس اليوم أنه إما بين غال في التلبس بالسنة وإما بين مفرد في التلبس بهذه السنة وهنا تأتي قولة عظيمة لشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يقول الشيخ الإسلام أهل العلم والإيمان يعرفون الحق ويرحمون الخلق أهل العلم والإيمان يعرفون الحق ويرحمون الخلق يشين بذلك إلى أن أهل السنة وسط في اعتقابهم وفي أعمالهم لا كما ذهبت الخوارج من التكفير بمجرد الوقوع في الصغيرة بلها الكبيرة ولا في الطرف الآخر عند المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان معصيا وأهل السنة وسط بين ذلك أهل العلم والإيمان يعرفون الحق وعرف الملخط هل التلبس بالسنة في الحقيقة؟ هو له صور لا تكادر تحصل لماذا؟ لأنها تتعدد ومتعدد ملاحي الحياة لكن نشير في الجمله إلى ما يحقق الغرض المقصود ويوصل المطلوبة المرغوبة إن شاء الله تعالى أول صورة من مضايا هذا القصد والتوسط هو عدم الغلو في صنيع العلماء رضوان الله عليه ومشمعين تعلمون أن مقاعدة أهل السنة والعلماء قابلها أن العلماء الذين يقبلون عند الأمة قبولا عاما في علمهم وأعمالهم لا يقصدون المخالفة الشريعة في دقيق ولا جديد هذه قاعدة ظالم الناس يغفرون عنها يعتقدون أن العالم من بلغ مهنية الاشتراك والنظر الشرعي في نصوص الوحيين أنه إذا صدر منهم الرأي خطأ أنه قد قصده وتعمله وهذا إخوة الإيمان خلاف الكتاب والسنة والإجماع وخلاف ما قال به عالم ما نزل قطر من السماء لماذا؟ لأنه كما تقرر عند أهل العلم إدراك الصواب في جميع المسائل العلمية وآحادها هو بين أمرين إما متعبر وإما متعسر فالقاعدة أن إدراك الصواب في آحاد المسائل العلمية جميعا إما متعبر أو متعسر نص عليه الشيخ الإسلام في العلمان وهنا مسألة التعذر إن كان متحققا فهذا موجب لإذار هذا الخطأ في مسألة العلم والتعصر إن وقع وتفقق وضلت الأدلة أن إذراك الصواب في مسألة من المسائل العلميه المتعسر فهذا باب واسع لإيجاد العذر لأهل العلم ولذلك الناس إخوة الإيمان لما غفلوا عن هذا الأصل العظيم الذي والله ثم والله ما غفل عنه السلف قيد شيء وما نسوه قيد أميره لماذا؟ باستقراء صنائع الله العلم مع الشيخين أنهم كانوا يعفرونهم فيما أخطأوا فيه وكانوا يتفقون ويؤيدون ويوالون فيما أصابوا فيه لأنهم حين عصابتهم إنما هم مصيبون بحكم الله ورسوله ولذلك يأتي هنا الحكم المصوري الذي قرره ملقي رحمه الله في موابع من أحكام أهل الدمه أنه ينهى أن يقال باجتبال فلان بفلان هذا حكم الله الناس في تقليدهم العلماء علماء واتباعيهم يقول الرجل العامي وحتى حتى المتعليم يقول هذا قول فلان وهو حكم الله فهذا مما دلت الأذلة على أنه خطأ لا يقرأ لماذا؟ لأنه في شتوان يقوم الاحتمال على جهتنا قد يكون مصيبا وقد يكون مختلا كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من اصول اجتهاده والقضاء إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد وهو معذور في خطره فحصى القسمة في سنفين اثنين لا تلك الأول إما صواب وإما خطا ولذلك مع قيام الاحتمال مع قيام الاحتمال ينهى الرجل أن يقول لفتو العالم هذا حب الله إلا بتجمز له شروط مضاري ليس محلها هذا فهذه إطة الإيمان صورة من صور التنقص من اقتصاد في اتباع السنة وهي إيجاد العذر لأهل العلم ولذلك صميع المبتدع وأهل الأهواء ومكثرة التنقير البحث في مثال بأهل العلم وأنه أفتابكيت وخالفكيت وعلمكيت لماذا ينصب جهد كثير من الطلبه والحاصل انهم ذو نجابه وذو فقه وذو همه ينصب غالب جهده في التنقير عن مثال هؤلاء اهلهم قلنا قاعده اهل السنه ان العالم يستحيل ان يخالف النص بالقصد يستحيل. الا اذا وقع ذلك خطا فهو مظفور بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موضوع التنور لا أطلق فيه الصورة الثانية من صور الاقتصاد في هذه التلمس بالصورة اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام هو اختلاف الناس وتنازعهم في طريقة انكار المنكر وهيئته تعلمون أن انكار المنكر أصل من اصول الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحليف النجف خرجوا أصحاب الحكم المشهورة ووصل الإمام الأحمر الصحيحين السنن المتفق عليها والدياء المختارة والدياء المقدسي وهو حديث صحيح لا من يتفيه ولا غبار عليه قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرى فليغيره فيغيره بيده فإن لم يستطع فليسانه فإن لم يستطع فليقلبه وآد ونصوص ونصرص الأمر من الأمر من المعروف وإنه يعني ملكة طويلة ليس هذا محل حسن المقصود تنازع الناس في طريقه انكار هذا المنكر بحسب درجاتهم في علمهم وبحسب بحسب مقابلهم في فهومهم فبعض اهل العلم بعض الناس لا اقول اهل العلم والا اهل العلم قررنا انهم يعبرون اذا التزموا الحقائق لن يستمعوا في ذلك هون ولا غيره بعض الناس يحيل في انكار المنكر ويشط نحو الشط ضعيف جدا فيعتبر أن كل صاحب معصية يستحق التعنيف والتحجير، وبعد وجيتي في مكي ذلك على طرف المقابل، فيقابل أصحاب المعاصي وأهل التهانق في معصية الله تبارك وتعالى يقابلهم بالتسليم والرضا، وكيل الطرفين مخطئ في قول الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعنف في مسائل وكان يرحم ويلطف ويلطف في المهد في المسائل لا, لا أدن عليها من قصة الأعرابي الذي بال في, في, في طائفة المسجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أن أعظم حرمه بال حرمه بيت الله الحرام هي بيت الله تبارك وتعالى القول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حسنا الموجود خير اللقاع بيوت الله فياتي الرجل من الباديه لا أهد له بعلم ولا غيره فيبول في المسجد ف... يعني كيف التسرخ في ذلك؟ كيف الصنيع معه لما الصحابة أرادوا أن يسجلون وفي رواية أن أحدهم هم بذره وقتله زجرهم النبي وأوقفهم النبي عليه الصلاة والسلام فتلطف به حيث يطلب النطف ويطلب النطف إخوة الإيمان واشير إلى المكتب أن هذا الحديث أصل من اصول قول أهل العلم في العذر الجهل العذر الجهل الذي اختره فيه الناس اختلافا عظيما ويشهر همهر مالك فيه وما قرره القلافة في الفروق أن الجهل الذي يُعبار به صاحبه هو الجهل الذي أو العلم الذي يشق تحققه في الناس والعلم الذي يكون يسيرا سهلا فهذا إذا خالفه صاحبه مع العلم بانه تقصد المخالفة فهذا لا شك أنه لا يعظم الجهة أعطيكم مثلا اختلف العلماء في سماع الموتى في قبوله بين ممكن ومثبت يأتي الرجل العامي في فيطالب المشرف بأن يتعلم الصلاة في الأسئلة أو بأن يصيب دون تقديم التعلم فيقول نفيك لسماع الموتى وصواب أنه اسمع كما بلت عليه الأليلة نفيك بسماع الموتى في قبورهم هذا جهل منك ومخالفة لعقيدة السلف وكيت وكيت وكيت من التفجير والتعليم لكن أخوة نماذج تنظر هذه مسألة يشك فيها العلم بالصلاة فتجري على القاعدة يعبر فيها صاحبها بالجهل لكن نفس القائله هل يتصور ان يشق العلم بشمة الخمر أنا اريد مجيبا الوحيد هل يشق العلم اي والصعيد فن المجتمع مجتمع الظروف الظروف وفن اهل العلم الخطابه ودروس وقواعد واشرطه هل يشق ان يعلم الرجل ان الخمر حرام لا يشق وانما هذا من هديه المعلومه من الدين ضروره هل يشق ان يتعلم الرجل ان الصلاه واجبه وان تركها مفضي الى كفه على قول والى معصيه كبيره على قول لا ليس هذا محله الصيغه هل يتصور ان يشق على الرجل ان يعلم ان سبب الدين مخرج من المله عياذا بالله فهذا ليس شاقا تعلمون الناس بين احبابهم واهليهم واقاربهم ولا اقف عند سب الدين الذي في أبناء المسلمين ولا والأقوة إلا بالله. سب هذا الدين الرجل أو الشاب أو الشابة لا يجيز سب ابيه وأمه وأبيه ودوله لكن يسد دين الله عز وجل هنا يأتي خلاف بين أهل العلم طالما أثار جدا هل يقصد أو لا يقصد لكن سب الدين لا شك أنه مخرج من المله على التفصيل المعروف يجيز سَدَّ بِينِ الله ولا يجوز سَدَّ ابيه وامه وَإِخْوَتِهِ فبالله عليكم هل يتصور أن يُعبر هذا بجهل؟ لا والله لا يتصور ولذلك هذه القاعدة التي تحررها بمام القرآة الأحمد الله أن العذر بالجهل يكون يُعبر صاحب الجهل فيما تشق معرفته والعلم لأسبابه وتفاصيله ولا يُعبر فيما لا يشق أي الامر الذي هو يسير والعلم به ممكن ليس متعذرة فهذا لا يعبر فيه صاحب الموجودة هذه صورة أخرى هذه <تصفيق> صورة أخرى من صور الاقتصاد في التنفس من الصور الأخرى من الصورة الثالثة واقتصر عليها وهو أن طلاب العلم وحتى الناس الذين لا يطلقون غالبا ما يتعاطون في حبهم بالسنة وفي إدمانهم وعلى هذه المناحة من صنوات ونفقات وارتهابات واتهجدات غير ذلك يتعاطون ما بعثوا من الأحاديث وهنا يحكم الخلافة بين أهل العلم الناس نسلين شنو صنوات شبارة العلم يقولوا وعددوا على كل حال شدة فضائل الاعمال ومتعت عندهم شرين وخلي لكن خلاف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائي اهل العلم في الفضائل الأعمال هذا الخلاص قد تعلي من فيه وذلت أذلة على صوابه. شيخ الإسلام من الزيمية رحمه الله له كلام بديع في ذلك قال إنشاء العمل ابتداء الذي يدخل في نوم المستحب أو الواجب إن اقتدت الضرورة أن يصير واجب مع أن هذا فيه نظر إنشاء العمل فهذا لا يكون الا بدليل شرعي صحيح من كتاب او سنه انشاء العمل ابتداء لكن ان يكون العمل مقررا دلت عليه الادله فيروى حديث في الوعد به والجزاء عليه والثواب على المتلبس به فهذا يحق للمسلم ان يعتقده فالنسل سوري فرق وعملوا بحديث الضعيف لا يجوز بحال إن شاء العمل ابتداء لكن إن صح العمل من كتاب أو سنة وروي مع ذلك حديث في ثوابه وفضله ثواب فقط لكن هيئة العمل ما كنتم تبتش بحديث ضائف. لا بد لها من حديث صحيح أو من آية عمل به الصلاة وهنا دار من أخوة الإيمان كل مبتلع وكل صاحب بهوى لا بد وأن يتعلق بشبهه. وأن يتعلق بآية أو حديث من الوحيد لماذا؟ لأنه إذا أتى الناس في سورة الباطل المحر فلا شك ان الناس يردونه. صور لو مثلا أصحاب الأهواء خدرية وغيره لو جاءون في سورة الباطل المحر قالوا افساد إفساد ونقصد مخالفه مخالفكم صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الناس يردونه لكن إذا تقمصوا لباس الحديث وتكلفوا في استغلالاتهم ما ما قبل لهم به فلا شك أنهم يلبسون على المسلمين وعلى غوظائهم وعائلتهم فلذلك الضابط في معرفة السنة من غيرها كما أشار الآخر حدوشي جزيلا الله خيرا هو النظر إلى عمل السلف وفهمه فكل الناس يفهمون الكتاب والسنة ما العلمان حتى اصحاب الخطه حالوا خطة تمسكوا في في لإثبات هذه الأباطين التي يعلم أمطنانها بالقطع تمسكوا بآيات تمسكوا بأحاديث مع جهدهم بمراتبها في الاستقرار وجهدهم بأساميدها وبرغتها وغير ذلك مشروط الاجتماع احتهد نسبة تمسكوا لكن إخوة الإيمان هل فهم السلف الصالح فهم السلف الصالح في النصوص المتعلقة بالكحر؟ وبالتربية الأبناء وبالطلاق وبالزواج وغيره هل فهم ما فهمه أصحاب الخطة؟ كلا والله ما فهمه ما فهمه أصحاب الخطة وذلك الخطة الإيمان الضابط الذي يفرق الذي يفرق بين السنة والمنعى وبين الحق والضلال هو النظر إلى فهم السبب الصالح خطة الإيمان هذه ثلاثة صور فيما أعتقد فإن يكون صواب فمن الله نبارك وتعالى وإن خطا خطعا فمن يوم الشيطان واستذكروا الإخوة الكرام لي ليس لنا في هذا الباب نصيب كما قال الشاعر إما للحرب أخوان الله أخو لكم وللدواوين كتاب وحسان في المجلس من يقوموا بهذا الغرض أكثر مني العقوى وأسأل الله العلي أن يجيدنا يركتبنا على هذا الأمر وأتوقع كلمة لإخوة الكرام جزاكم الله نحيي الأخ هشام البشيري على هذه المكلمة وأعطي الكلمة مباشرة للشيخ عالم الدعوة فضيله الشيخ محمد بن محمد الفزازي ولا بأس أن أترجم له بهذه الكلمات وهي من كلامه يقول الشيخ إننا إن نرفض ما يمليه علينا أعداء الله وأعداءنا الكفرة ينبغي أن ندرك حقيقة المشكلة في إطارها الفكري والفلسفي، بل في إطارها العقدي والديني. وأقول دائما الشيخ لا ينبغي أن نعتبر الإسلام في جزء من أجزائه بديلا عن الكفر في أي جانب من جوانبه. الإسلام في داره ودينه، والكفر المتمثل في القوانين والدساتيل الوضعية هو الذي حل بديلا عن الإسلام تحت القهر والجبروت. لذا فإن الدعوة إلى إعادة الإسلام إلى مجرى الحياة في عقر داره دعوة عادلة لا ترمي إلى إقامة بديل لكنها تهدف إلى طرد دخيل فليس الإسلام بديلا على أي حال فقد يكون كذلك في ديار الغرب أو في غيرها من ديار القفر وسيكون إن شاء الله لكن ليس في مجتمعات آمنت به قرونا من الزمن فليتقبل الشيخ مشكورا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فلما صدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذا الله وإياكم من النار في حقيقه الامر من عاجز عن شكر أخينا هشام ابتم سماني الذي عودنا حفظه الله وحفظكم جميعا عودنا على أنسان هذه اللقاءات الكبرى فجزاك الله خيرا يا أخانا هشام وجمعنا دوما على الهدى والتقى وبعد هذا أقول لقد أشبعنا إخوتنا علما فقد تكلموا في جنبات من العلم جنبات كثيرة وعلم الله رأيت مما أو فيما قالوا خيرا كثيرا وإن كنت قد تأثرت كثيرا وكثيرا جدا من كلمات الصحابي الجليل علي بن أبي طالب وهو منهول ويتهم نفسه بالذنوب وكثرة الذنوب وكان أخونا يقرأ من شعره ما يقرأ وكنت أقول في نفسي إذا كان هذا هو قول علي بن أبي طالب فماذا يقول محمد الفزازي وفلان وعلا نعم نعم هنا نحشر الإخوة في حاجة إلى فهم ديننا كما أننا في حاجة إلى فهم واقعنا وفي حاجة أكيدة إلى أن يتميز الصف في حياة الناس وبين صف المسلمين وصف الكافرين وأظن انهم من الواجب الشرعي على اهل العلم ان يسعوا في هذا المسعى وهو تمييز الصف بين اهل التوحيد واهل الوثنيه والجاهليه ان الله عز وجل يقول في سوره الانعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقرأت وليستبين سبيل المجرمين وليستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ان المتامل في هذه الكلمات القليله من كلام الله لا استعمالا لارائنا القاصره بل بفهم ائمه التفسير والهدى وانني الح كما يلح غيري من العقلاء من اهل العلم من ان دين الله عز وجل كتابا وسنه ينبغي ان يفهم بفهم الائمه وحفاظ الامه وهؤلاء الحفاظ وهؤلاء الأئمة على مر العصور هم الأكفاء والأجدر إلى استعمال النظر والبحث في المستجدات وما أكثر المستجدات ليجتهدوا في دين الله عز وجل يقدم للناس الفتوى الصالحة أقول إن الله عز وجل فصل الآيات وهذا من رحمة الله فصلها تفصيلا لم ينزلها انزالا وكفى ولكنه انزلها نجوما ومنجمه ومفصلة ومبينة ومبينة, ومبينة وبينات وبيانات ايضا سبحانه لماذا لمن فصل الايات قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فوجب الحالة هذه على أهل العلم أن يبينوا للناس من هم المجرمون وما هي طريقة المجرمين فإذا تبين للناس من هم المجرمون وما هي طريقة المجرمين عرفوا بالتبعية ولا شك عرفوا المؤمنين وطريقة المؤمنين كما أن الدليل على أهل الإيمان وعلى معانم الإيمان ومسائل الإيمان كفيلة إن شاء الله بأن تبين بأن تستبين معها طريقة الكفر ووسائل الكفر والكفار إنني الح واحث اخوتي على الاهتمام بواقعنا مع الاهتمام بمعرفه ديننا ومن واقعنا منه ما هو عالمي ومنه ما هو قطري يعيش المسلم فيه أما ما كان منه عالميا فينقسم الى قسمين القسم الاول ان نعرف الكفار في العالم وطرائق حياتهم ووسائل معيشتهم واليات اقتصادهم وسبل تقويتهم ومجالات الكفاءه لديهم ومن اين يتغذون في المجالات الماديه وكيف يحصلون على التقنيات المتطورة الباهرة وكيف يستطيعون أن يضعوا اكفهم على رقاب العالم إن المسلم بمعرفته لهذه الأمور يحتاط من الكافرين يعرفهم عن قرب ويستعد لمجابهتهم حين المجابهة ويستعد لمقاومتهم بالأسلوب وبالتقنية التي تفرضها أو يفرضها العصر أقول إن معرفة الطاغوت والكفار طواغيت إن معرفة الكفار ومعرفة الطغيان لا شك أنها من باب معرفة الشر الاكبر ومعرفة الشر مطلوبة حتى لا نقع في الشر كما كان حذيفة بن يمان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول, يقول كنت كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافه أن يدركني الحديث فينبغي أن نسأل عن الطواغيط وعن أعداء الله وأحوالهم وأحوال حياتهم عن سياساتهم عن اقتصادهم عن أخلاقهم وعلمهم وعن وعن عما يقيمهم ويقيم وجودهم في هذه الدنيا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه من شر وحتى نستفيد مما وقعوا فيه من بعض الخير ولا سيما المادية منها هذا كله يفيد المسلم وهذه المعرفة تقيم تصورا مطلوبا لدى المسلم واني والله لا أعلم من المسلمين من لا يستمع إلى نشرات الأخبار إطلاقا نهائيا هو من شاغل يقول هو مشغول وليس له وقت يدرس الكتاب ويدرس السنة والأحاديث ويعظ ويفعل وهو مشغول بين مسجد وآخر ولا يدرك ولا يجد لحظة يستمع فيها إلى نشرات الأخبار وأقول هذا عيب من أمثال هذا الشيخ فإن الكتاب والسنه لا نستطيع أن ننزل أحكامهما ولسيما في مجال الفتوى الا بمعرفه الواقع محل النازله ولا اقول ان محل النازله او المعرفه تقوم على الاستماع الى نشرات الاخبار ذلك لان نشرات الاخبار في جملتها انما يقوم بها على اقل تقدير فساق وان كنت اعلم ان الاغلبيه الساحقه انما تستقي اخبارها من شبكه سي ان الامريكيه ومن الشبكات الاخرى الكبرى الغربيه التي ما فتئت منذ ان قامت تفسد على الناس حياتهم كل حياتهم وعلى وجه الخصوص تفسد على المسلمين دينهم أقول ولكن ومع كل ذلك نحن ما أمرنا أن نرد أخبار الكاثرين ولكننا أمرنا أن نتثبت وأن نتبين في أخبار الكاثرين وفي أخبار الفساق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوه لم يقل ردوا الخبر جملة وتفصيلا لكن قال فتبينوا أن تصيبوا قوما قوما بجرهانة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نعم ينبغي أن نستقل الأخبار من وسائل, من وسائل الإعلام على ضلالها وعلى فسادها وعلى كذا لأن هناك أخبار يستحيل كتمانها عندما يقولون لنا مات الطاغوت الفلاني أو الجبار الفلاني أو الصنديد الفلاني إنهم لا يكذبون في ذلك قد يترجمون له وقد يزينون له وقد يقدمونه بطلاً وقد يقدمونه نبياً من أنبياء الله لكنه في النهاية نعلم أنه قد مات ولنا ترجمة خاصة بنا نحن المسلمين بعدئذ وإن كان هناك أيضاً من يقيمون بعض الأخبار على شيء من التقوى وعلى شيء من النزاهة وهذا قليل اذن معرفة الواقع معرفة في نظري معرفة حتمية هذا عن الشق الشق الأول من الاهتمام بالواقع العالم أما الشق الثاني فهو الاهتمام بالمسلمين في العالم كما أننا نهتم بالكافرين في العالم وكل بحسبه نهتم أيضا بالمسلمين في العالم وذلك لأننا من المسلمين فعندما أنا أكون مسلما نسأل الله أن نكون كذلك جميعا بالمؤمنين أيضا عندما نكون مؤمنين صادقين فإننا نهتم بأحوال المؤمنين في العالم أو أقول, أو أقول بأحوال المسلمين في العالم ذلك لأننا منهم ولان هذه الأمة لأن هؤلاء المسلمين هم الأمة وان الامه الأمة واحدة كما قال الله إن هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدو وهذه الأمة الواحدة المسلمون كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توافه وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد او مثل الجسد اذا, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الحديث متفق عليه فاذا ماذا نحن قائلون امام هذا الحديث عندما ارى في التلفزيون في كل التلفزيونات العالميه وعندما اقرا في كل النشرات الاخباريه عندما أرى الكفار الشيوعيين في الشيشان يدكون بلدا بأكمله على رؤوس المسلمين، ماذا أقول بين يدي الله عندما أرى الطائرات الحربية الكاثرة تخرب وتدمر وأرى الآلة العسكرية الجهنميه الروسية تقتل الصبيان والنساء والأطفال والشيوخ وتحرق الأرض أخضرها ويابسها وأنا مسلم يهنأ بالي ويهدأ ضميري واتلذذ المنكح والطعام والشراب ثم أقول أنا مسلم من المسلمين إن المسلم الذي لا يهتم بإخوانه في الدين ليس منهم إن الذي لا يهتم بإخوانه في الدين ليس منهم وإن إخوانك في الدين ليسوا فقط الذين في حارتك هم في حارتك أو في شارعك أو في مدينتك حيثما كان المسلم فهو أخوك والاهتمام به واجب شرعي فكيف والحاله أن إخوانك أولئك يستنصرونك في الدين فيصبح استنصارهم لنا واجبا شرعيا في حقنا أن نمدهم بما نستطيع على أقل تقدير أن ندعو لهم بالنصر المبين فإن هناك من ممن يحسبون على الدعوة لا يستطيعون أن يطلبوا مجرد الطلب أن يطلبوا النصر على المنابر لإخوانهم في الله سواء كانوا في الشيشان أو في فلسطين أو في أي مكان آخر من هذه الأرض الى هذه الدرجه ثم هم مسلمون بل بل هم علماء وشكر الله لاخينا ذكرني اخونا الفاضل آنفا الشيخ هشام عندما تكلم عن العلماء وهذا من الواجب الشرعي علينا جميعا بين الحين والاخر ان نذكر الامه بمكانه العلماء في صدور أبناء الإسلام فإن العلماء هم ورصة الأنبياء وإن العلماء هم مشاعر الهدى في هذه الأمة وإن العلماء هم السند لدين الله من أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن فإذا ضربنا العلماء فقد ضربنا السند وسقط المكن وبقي في الأرض جهان يعيثون في أفكار الناس فسادا، لكن من هم العلماء هذا السؤال أترى العلماء أولئك الذين يركعون للتواغيط ويسجدون أترى العلماء أولئك الذين يقدمون الفتاوى لأصحاب القصور بالثمن أترى العلماء الذين يزكون لأعداء الله أعمالهم يبحثون في النصوص يؤولونها لاسترضاء الحاكم أترى العلماء أولئك الذين يطعنون في الجهاد في سبيل الله غير نهار أترى العلماء أولئك الذين يسمون أهل السنة والجماعة بالخوارج ظلما وعدوانا والخوارج خرجوا بباطل على حكام حق وهؤلاء خرجوا بحق على حكام باطل أترى العلماء الذين حملوا من العلم أحمالا فباعوا ما حملوا من العلم بدراهم معدودات أترى العلماء أولئك الذين يزكون الديمقراطية الكافرة بالله ويسفونها بالأوصاف الشرعية يضفون عليها صبغة الشورى تارة وصبغة المشورى وصبغة الرأي واستعمال الراي واحترام الرأي وما إلى ذلك من تلبيس وتدليس نعم العلماء قالوا لنا العلماء لسوبهم مسمومة وصدقوا ونحن نقول بل أقل المسلمين لحمهم مسمومة فكيف بالعلماء لكن اسألوا عن العلماء الربانيين كم هم الآن في سجون الطواغيت اسألوا سجون الأردن اسألوا سجون السعودية اسألوا سجون الكويت اسألوا سجون مصر اسألوا سجون تونس وليبيا والجزائر واسألوا سجون العالم الإسلامي كم فيه من علماء ولكن فيه من طلبة العلم الشريف تدا كرامتهم ويهانون ويضربون ويحرقون ويحرقون ويجرون من لحاهم بل تفعل بهم الفاحشه ويؤتى بنسائهم ويفعل بنسائهم الفاحشه امام اعينهم وابنائهم صودرت اموالهم وصودرت كتبهم وشهر بهم بل إن بعضهم دخل إلى السجن بفتاوى من العلماء بفتاوى من العلماء من علماء السوق علماء البلاطات علماء القصور علماء السياسات لابد أن تستبين سبيل المجرمين نعم مرحبا بأهل العلم لكن لا مرحبا بمن يتاجرون بالعلم مهما بلغوا. من حفظ ومهما بلغوا من تأليف ومهما بلغوا من آلاف محاضرات وآلاف إرساليات وآلاف كذا أشرطة لا مرحبا بهم ما داموا في أحضان الطاغوت لا مرحبا بعالم يبصبص بنحيته في حضرة طاغوت إن تواغيت الأرض ليس أئمة لنا ان طواغيث الارض ليسوا ائمه لنا وما كانوا في يوم من الايام ائمه لنا ان جلهم جاء الى الحكم على الدبابه وان جلهم تلاميذ لاساتذه الشيوعيين في غرسوفي وموسكو وفي بلغاريا وفي, وفي بكين وفي غيرها من عواصم الالحاد ان جلا كثيرا منهم تتنمدوا على أفكار إنجليز وكارل ماركس دوركاي مفرد وغيرهم من اليهود إن جلهم يحارب دين الله ليلنها حتى إنهم ليضعون للأمة كتبا بديله عن كتاب الله عز وجل وهذا اللعين القذافي اللعين القذافي الكافر الخافر عليه لعائن الله عز وجل وعلى من يسميه إماما للمسلمين اللعائم أيضا ها هو يضع للأمة كتابا يسميه الكتاب الاخضر بديلا عن كتاب رب العالمين ولست أنا لعلمكم لست أنا وحدي الذي اكفر القذاف الخبيث فقد كفره كثير من شيوخ الحجاز وكف وكفره الشيخ الألباني رحمه الله كفره في غير ما فتوى وبين قوسين اقول الشيخ الالباني رحمه الله لاسحب البساط تحت اقدام بعض الرعاع من ابناء المسلمين الذين يروجون عنا من اننا نكفر الشيخ الالباني ان الشيخ الالباني وقع في بدع النعم ولا سيما ما تعلق فيها بمسمى الايمان وكان رحمه الله على مرجئه فوقها ووقع في بعضها ايضا في مسمى الكفر وعلى كل حال هذا كلام قد يطول ويطول جدا وما جئنا لنثير هذه القضايا لكني اشهدكم الله عز وجل انني لا اكفر الشيخ الالباني بل اترحم عليه بل اترحم عليه واقول رحمه الله وان كنت اعلم ان فتاوى الشيخ الالباني في المسلمين قد استثمرت من طرف اعداء الله استثمارا بليغا بل رايت بامي عيني هاتين على شاشه التلفزيون الجزائري الملحد التلفزيون الملح الجزائري رايته يستشهد بفتاوى من الشيخ الالباني والشيخ الحلبي والشيخ شقرا وجاء التلفزيون الجزائري بصور من هؤلاء الشيوخ الثلاثه ويقولون للمجاهدين في الجبال ها هم علماء السلفيه يقولون لكم أنتم كذا خوارج وفتانون وتشقون عصد طاعما إلى ذلك مما نعلم نعم كما قال بعض المجاهدين المسلمين لقد جندنا الشيخ الألباني بفتوى قبل أن يجلدنا الطغاة بصيادها ومع كل هذا نقول أخطأ شيخنا محمد ناصر الدين الألباني فرحمة الله عليه إن كانت له أخطاء فله من الخير الكثير العميم, العميم العميم ما له تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته آمن لكن هناك من أهل العلم من أصحاب العمائر أحدهم يسأل كبير وكبير وكبير وكبير يسأل يسأل يقال له ملكك علق الصليب ماذا تقول قال لا بأس بعدين ينطرح لا بأس بعدين ينطرح وقد تعلمنا منهم أن من علق الصحه كافر ومن علق خمسة كافر ومن علق ثمينه كافر وتعلمنا منهم خيرا كثيرا لكن جاء اليوم ليسأل ملكك علق الصليب وهو الملك فهد بن عبد العزيز علقته له الملكة اليزابيث في لندن والتقطت له الصور كثير من وسائل الإعلام ومن أراد صورا حية للصليب على صدر فهد بن عبد العزيز فهي عندي والحمد لله وليقرا كتابا كبيرا ضخما اسمه مملكة الفضائح فيه هذه الصور وبكسر كثير جدا وكذلك فليقرأ كتاب كشف الشبهات لا مش كشف الشبهات الكواشف الجليه في كفر الدوله السعوديه ولعلمكم قد يقول قائل لربما فلان لا يتحدث الا عن الكفر والتكفير انا اقول لكم وبسرعه المتبرجه عندي مسلم وشارب الخمر عندي مسلم وحالق اللحيه عندي مسلم والقتال عندي مسلم والسراق عندي مسلم والزاني عندي مسلم والمرابي عندي مسلم والشفار عندي مسلم والقمار عندي مسلم كل هذه المعاصي لا اكفر بها بل اكفر من استحلها اذا استحل المسلم معصيه ما كانت كبيره اذا استحلها يكفر بس على كثير من المرجئه فجعله قاعده عامه في حين ان المساله فيها تفصيل اذ هناك من الاعمال ومن التركات اعمال افعال هناك من التركات من يكفر بها صاحبها بالنص كما ان هناك من الافعال من يكفر بها صاحبها بالنص ولا يقال فيها جحد كما لا يقال فيها استحلال كما سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيه يقصد او لا يقصد لا يقال فيه استحل ام لم يستحل اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم نعم القصد قصدان هذا فيها هذا فيه تفصيل قصد الكفر وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا يقصد واحد الكفر إلا ما شاء الله قصد الكفر وقصد الفعل المكفر أما قصد الكفر فهذا من أعمال القلوب الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد فيه أما قصد الفعل المكفر فهذا هو الذي يكفر صاحبه بالفعل فيكفر بالذنب نعم إذا كان المقصود بالقصد هو كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا لم يقصد إنما هي فنتت لسان قال النبي وسلم أقطع من شدة الفرح أرجع لاقول اننا إننا لا نكفر أصحاب المعاصي من أهل القبلة ما لم يستحلوها كما أننا لا نكفر من ترك بعض الواجبات من هذه الأمة من أهل القبلة من هذه الأمة ما لم يجحدوها أخذ عني هذا جيدا لكننا نكفر من كفره النص وكما أننا كما أن الذين لربما يقولون نحن من الخوارج ونحن من المكفرين أو من التكفريين وما إلى ذلك وهذه الشنشن الآن يتغنى بها الشيوعيون كثيرا ويتغنى بها العلمانيون والماركسيون في جرائمهم وكذا فهم يصفوننا الآن بالتكفريين على طول الخط نعم نحن نكفر الذين يقولون على سبيل المثال الشريعة غير صالحة لهذا الزمان وهذا يدخلني في يرجعني إلى بداية كلامي ووثقه الواقع كما قلت بخصوص العالم وبخصوص المكان الذي أنت فيه وهنا أقف هنايا نحن في بلادنا الإسلامية من طنجة إلى جكارتان من يحكمنا وبماذا نحكم وبماذا نساس وبماذا نقات أب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم بشريعة اليهود والنصارى؟ بماذا المسلمون أو إلى ماذا يتحاكم المسلمون في محاكمهم من طمجر إلى ذكرته؟ أ يتحاكمون إلى أحكام الشريعة الغراء السمحه الحنيفيه أم يتحاكمون إلى نصوص من دساتير اليهود والنصارى، ومن قوانين تخالف دين الله جملة وتفصيلا وبالتالي ينبغي أن أكون على علم ان يكون كل مسلم على علم أننا المظلة التي تظلنا لما هي مظلة كافرة من الله وأنها مظلة تحضل ولاء لأوروبا وعلى رأسها أمريكا الآن نتحدث بشيء من, من التدقيق بشيء من, من الوضوح ما أتى على هذه الأمة إلى الضبابيات التعمين نبعينا نتكلم بشيء من الوضوح صنم من الأصنام يحكم بلاد العرب والمسلمين. صنم اسمه الديمقراطية. والديمقراطية دين جديد له أنبياء قديم وجد. له أنبياء وله فقهاء وله علماء وله كتبه وله اجتهاده ومشهد نفسه. ودين الديمقراطية يرجع. إلى تقديس الشعب وتقديس الأمة والتحاكم في الشعب واختيار الشعب وتشريع الشعب هذا هو هذه هي روح الديمقراطية وهي ردة فعل للديمقراطية عندما حكمت الكنيسة باسم الله ظلما وبسم المسيح وبسم الدين ظلما فجاروا وظلموا جاء الملاحقة وقالوا ظلمونا باسم الله فسنعدل باسم الشعب فكانت هذه اللحظة ديمقراطية لا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فالحكم للشعب لا لله انا اتحدى اي متغني بالديمقراطيه ان يجد في والديمقراطية شذها ان يجد في اي ديمقراطيه من ديمقراطيه العالم تقديسا لشريعه الله أو احتراما لشريعه الله الديمقراطيه دين تقوم على تقديس الشعب على تقديس الاغلبيه وبالتالي كل مؤمن بالديمقراطيه لا يمكن ان يكون مؤمنا بالاسلام فإما ان يكون مؤمنا بالاسلام واما ان يكون مؤمنا بغير الاسلام ثم احذر نفسي واخوتي ان الديمقراطيه هذه المشركه بالله لها اليات ولها وسائل وانتم تعلمون انه في احكام ديننا الوسائل لها احكام المقاصد فهذه الوسائل هي الاحزاب السياسيه وهي البرلمان مجلس الشعب الكنيست الدومه مجلس الأمة قل فيه ما تشاء فهذه الأحزاب السياسية يستحيل أن تقوم في العالم ديمقراطية بدون أحزاب سياسية لا يمكن فإذا الأحزاب السياسية هي الاوتاد لقيام دين الديمقراطيه الوثنية ويستحيل أن تكون هناك ديمقراطية في العالم دون البرلمان من بالبرلمان ويستحيل أن تكون هناك ديمقراطية دون فصل للسلطة السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهي الحكومة. يستحيل أن تكون ديمقراطية تكون ديمقراطية تكون ديمقراطية ديمقراطية بدون احترام الرأي الآخر بدون احترام الرأي الآخر. فهناك أقلية وأغلبية هناك يمين وهناك يسار وما إلى ذلك واحترام الرأي الآخر شرط من شروط اللعبة. هم يسمونها لعبة. هم يقولون عنها لعبة. وهي كذلك. واحترام الرأي الآخر ما هو؟ على سبيل المثال حيضر حيضر عليه لعائل ربي هذا الزنديق الذي يصف الله عز وجل بالسلحة وهذا الزنديق الذي يقول لنا ويكتب وينشر في العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عشرين امرأة بين زوجة شرعية وخليله ومتعة فيصف نبينا بالزنا ويصف أمهات المؤمنين بالزنا، ويصف الرب عز وجل بأوصاف ويصف هذا الدين بأوصاف أمام العالم كله وعلى مرأة ومسمع من العالم كله والضجه الآن التي قامت في مصر لم تقم على وجه الخصوص في وجه حيضر حيضر بخصوص كتابه اللعين وليمه لأعشاب البحر لا انما قامت في وجه العلماء علماء الازهر وعلى راسهم شيخ الازهر وقامت في وجه وزير الثقافه المصري وقامت في وجه اولئك الذين يتصدرون الفتية والفتوى في مصر اولئك الذين سمحوا بهذا الكفر ان ينشر في بلاد الاسلام اما حيدر حيدر فهو معروف من زمان زنديق من كبار الزنادقه في هذا العالم وهذا الكلام اضمه الى الكلام الاول عن العلماء وان شبابا كثيرين وشابات الان في سجون مصر لأنهم قالوا لامام الازهر ولشيخ الازهر قالوا لا انت خائن لله ورسوله وما ينبغي ابدا ان تكون اماما للازهر او شيخا اسلاميا مسؤولا ثم بعد ذلك ترى وتسمع هذه السباب في رب العالمين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدين الحنيف ثم تسكتون ولعلمكم فالكتاب أيضا طبع في المغرب وأسفاه وتزين له الأحداث المغربية اللعينة وبمناسبة أحس إخواني واحذرهم تحذيرا شرعيا وأقول إن شراء الأحداث المغربية ومثيلاتها معصية لله تعالى يجدرها من الأحداث المغرمية ومثيلاتها من الجرائد الشراكية والعلمانية معصية لله تعالى لا تشتروها لوجه الله فإنها عدوة لله ورسوله وإنها منذ أن قامت تنال من المسلمين ولا تألو بالا في الليل من المسلمين والإسلام على كل حال نرجع لنقول إن هؤلاء الذين يسبون ديننا نهار فاطمه المرنيسي الأخ آنف آل أن تكلم عن المرنيسي هو يقصد فاطمة وأنا أعلم أن المرنيسي قد يصل هذا الكلام وقد ترفع بنا دعوة ونحن نكفر بدعواها وبمن يقضي فيها أصلا وابتداء فاطمه المرنيسي هذه الخبيثة عليها لعائم الله تقول المرأة في قوانين المتطرفين كلها عورة. بعبارة أخرى المرأة عورة. وهذا ديننا. الله عز وجل متطرف، النبي صلى الله عليه وسلم متطرف، الصحابة متطرفون، والأئمة متطرفون، وكل المسلمين متطرفون. وهي وأبوها وأمها على دين الحق. المرأة في قوانين المتطرفين كلها عورة. نعم أيها الأخوة. لا أريد أن أطيل. إننا لابد أن نعرف أن للديمقراطية آليات وأن إخواننا الذين غارقوا غارقوا في حمأة الديمقراطية باسم الاصلاح أو باسم تكسير السواد الصالحين من أجل مزاحمه المفسدين في البرلمان وفي الانتخابات وفيما إلى ذلك مره اخرى انا لا اكفر البرلمانيين المسلمين وانما اكفر منهم من قامت عليه الحجه واقيمت عليه الحجه وعرف ان الديمقراطيه كفر بالله وعرف منطلقاتها ووسائلها والياتها وعرف مبتغاها وانها خصم عميد للاسلام ثم أصر عليها هذا كافر اما ذاك الذي يقول الديمقراطيه كفر وانا اكفر بكل شرع يخالف شرع الله انما انا فقط اركب هذه الوسيله من اجل شرع الله ومن اجل الدعوه الى شرع الله وكذا وكذا فهذا عندي ليس كافرا لانه متاول نعم هو مبتدع نعم هو ضال نعم هو لا يدري أن لديننا وسائله الخاصة وأن لديننا وسائله في إقامة أمة وأن لديننا ديننا وسائله الخاصة في تثبيت أركان دولة القرآن هو يجهل هذا ويقول ماذا أفعل أبقى مكتوف الأيدي هذه وسيلة طيبة هذا حيلة إذا كنت يا أخي ترى أنك أكثر حيلة من الوزير الأول يوسفي وأكثر حيلة من الله العلوي وأكثر حيلة من عبد الله العلوي وأكثر حيلة من هؤلاء الناس قاموا في الحيل وعاشوا في الحيل وعاشوا في طحري كليلناها فماذا تفعل أنتم شيء من حيل؟ نحن لا نستطيع ان نغلب الناس الا بالحق لا بالحيل نحن لا نستطيع أن نقيم لهذا الحق رأيه إلا بالحق ينبغي أن نسير إلى الحق بالحق. لا بالحيل ولا بالتحريميات ولا بهذه الوسائل التي ما انزل الله بها من سلطان اما وسائل الاسلام فاسالوا عنها سيره رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم اسالوا عنها سيره النبي وسيره الصحابه رضي الله عنهم فمن حدا فمن حدا عن سيرتهم خاب وخسر والله ولم تكن من سيرتهم سماقيق الاقتراع والسفتاء كل من هب ودب والسفتاء كل زنديق وكل زاني وكل عارية وكل يهودي وكل... المهم أن تكون له بطاقة وطنية ولو كان على دين ميش العفلق ولو كان ما أدري على دين باراك أو مبارك ومع ذلك كلمته مسموعة وصوته معتبر. لا هذه الصماديق اصلا مرفوضه شرعا وان الله عز وجل يقول اشدون ويعدل منكم والديمقراطيه تشهد كل من هب ودب فساقا كانوا ويهودا نصارى مجوسا الا عدل السن القانوني طيب فشهادته مقبوله اقول لابد للمسلم ان يعي واقعه الذي يعيش فيه حتى يعمل في اطار هذا الواقع وحتى ينزل الحكم الشرع المناسب للنازله التي تصور وتجول بين الناس لابد أن أعلم إذا كنت أرى آيات للحجاب فأنا أنزل هذه الآيات عند النادل عندما أرى متبرجه أحاضر متبرجة وأتحدث في التبرج فالتبرج النادلة وآيات الحجاب وحديث التي فيها الحجاب هي الحكم الشرعي في النادلة فكذلك ينبغي أن نكون على بينة من أمرها لذلك أيها الإخوة أختم بقول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ينبغي ان نعد على هذا بالنواجب وينبغي ان نعمل جاهدين على استبانه السبيل سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين حتى نعرف من هم اخواننا ومنهم احبائنا وحتى نعرف من هم اعداء ديننا والذين يتربصون بنا الدوائق صلى الله عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين لهويتكم على الحق والدعاء لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلا وعلا. نشكر الشيخ الفاضل سيدي محمد محمد الفيزازي وقبل ان اعطي الفرصه للحضور الكريم لكي يتدخل عندي بعض الكلمات وعندما خرج هؤلاء الطلاب من يقولون لعله يعني وزير الثقافه اسمه فاروق حسني يقول يقولون فاروق حسني بيعمل ايه انت يهودي ولا ايه وكذلك قالوا على الشيخ الأزهر أنا هذا الديمقراطيه اللي كقولها اللديموكراسي اللديموكراسي سوا الديمقراطيه كيسكو سا فيدير لو ديموكراسي صور معايا خدوا ولدين ديال برتقال كيموت نهار الخميس الخميس كيتو بفنها الخميس والعلماء الزيتونه ساكتين بخيص ما فهو ماذا يخيص الله كيتو بفنها الخميس هذا مش كنزين نقول الشيخ اللي قال مزين انسي يفتح شوية السلفازة شوف والعلماء الزيتونه ساكتين والريحه حدث مجا خدث من تونس اتقص اتقص طروبية حتى الخوطلي في الجبال حتى جهات الوقت لازم ريحه خنزه دخلات لبناتي بعدا نجلس على ليبيا الناس وهي كنطرقو منها دخلت على الجزائر ولادي ممكن غسي كاين سناو لا ريفه الحضور ديال جاكسيرا حتى نهار السبت خلاوها الخميس والجمعه والسبت جاكسيرا عندو المسائل ديالو فوسفين جا مجهز بلوكسيجين والعلماء الزيت ونمسكين يحفظ الله سني عملي حتى الديدان عملوا الديدان بالأرض عملوا حالة غير ومرضوا ومرضوش المسخد الوالدين، خرجوا على الأرض هاي ينبي مبأسين قل سأعطي الكلمة إن شاء الله للخضور الكريم انا قد اختار ان شاء الله لان احتل نسل الان تحت وخم احتشي عنه آآ آآ بعد اه اه اه اه اه بعد ان ان شاء الله فأنا قد اختار بين 6 حسن تدخلات واللي قد اختاره قد اختاره برقم 1 جو 3 4 5 فملي قد نقول الرقم ان شاء الله يدخل اخي ان شاء الله اللي قد اختاره ادخل ان احد العلماء القى كلمة بين يدي العلماء وعذب فيها سبا ويثم وضحك الناس وقالوا وقال لهم أحد العلماء اذا تكلم اليوم وغلق ورفع المنصوب أو نصب المرفوع نحاول ما أمكن أن نشجعه غدا سيصبح إن شاء الله داعي إلى الآن <تصفيق> الذي اريد أن أشير إليه أن الحديث الذي ذكره اخونا آلفة ليس صحيحا ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أحسن ثم قضية أخرى من بل نصيحة أن أخانا الشيخ حسنك الثاني والشيخ هشام ذكروا أن عبد الله حمار رجح العلماء أن اسمه عبد الله أن اسمه عبد الله ولقبه حمار ولقبه حمار هكذا كما في صحيح البخاري والسلام عليكم ورحمة الله. نسي هذه نسبراق سيد المساكين. زين الرحمن الرحيم ثم بعد ألا شك أن هذه من قبيل الغيرة التي يحملها شباب الإسلام في بين جوانبهم وهي غير مشكورة ما في ذلك من شكل. لكني أحب أن أؤكد على مسألة وأن اجتماع أهل العلم واجتماع طلبة العلم الفقهاء والدعاء الله عز وجل على كلمة سواء، هذا هو المبتغى الأول والأولى لا يسعى في غير هذا سوى مرضى القلوب كل مخلص لا شك أنه يعمل جهد الإمكان لتوحيد الصف ولكن على أي شيء هل يتحد الصف وكل منا يغني على ليله اذا كانت المساله خلافيه تدخل في دائره الاجتهاد بين اهل الاجتهاد نحن لسنا من اهل الاجتهاد نحن طلبه علم اذا كانت هناك مساله اجتهاديه اختلف فيها العلماء ذهب فلان شرقا وذهب الاخر غربا هذا لا يضرون هذه الفتاوى القائمة على الاجتهادات المجتهد لا يلزم أحدا بفتوى الاجتهاد يلزم المجتهد إذا وصل المجتهد إلى قناعة ما في مسألة ما فهو يلزم نفسه بذلك الاجتهاد يا عبد الله عز بذلك الاجتهاد لكن لا يلزم غيره لكننا يا إخوة أهد العلم الآن لا يختلفون في مسائل الاجتهاد الذين يختلفون في مسائل الشد على الراء والعين هل هذا شيء؟ احنا نقول الخلاف رحمة بين العلماء في هذه المسائل لكن كيف نختلف؟ كيف نختلف؟ عندما نقول القدر يولي واحد يقول القدر يولي قد والاخر يقول لي سب الدم حسين ولينا لازم نقول أنا ضرحة الطابط على دين ميشيل آفك البعث الخبيث وكذلك نجتم يعني يمكن ان نقول طيب هو يعتقد انه ولي الامر او ولي الخمر وانت تعتقد على انه طابط خبيث ونحن نقول لا يا اخوة لان الفرقة هنا وقع او الخلافة هنا وقع في, في المعتقد ونحن وقع في المعتقد إنما عندما نقول طاغوت والطاغوت صيغة من الطغيان على رأس الطراغيت الشيطان وكل جنود الشيطان طراغيت <تصفيق> عندما نقول هذا للأسف نحن في الجمهورات تليفزيان أولاد العراقية وكذا لكن لا نرى الإعلام العالمي متآمر حتى مع سبطة الحسين على المسلمين لا نرى سبطة الحسين يشنق الشباب من نحاهم في, في شوارع وفي ساحات الجامعه لا نرى انتهاك حرمات فتيات محجبات في في في العراق ثم ناتي الى العلماء العلماء السعوديه كبار وصدق وعندما كل العلماء السعوديه العلماء السعوديه انواع هناك علماء من امثال ذاك الجهبيد ابن حريب سلمان بن فهد العود الذي ذكرنا ببعض مناقبه اخونا حسن انفه وهناك علماء اخرون من قبيل اخر ومن تراز اخر اولئك العلماء من تراز اخر كفروا صدم حسين لكن متى كفروا عندما كان يحارب إيران كانت الاموال الظاهره تدفع له من دول الخليج ليقاوم المد الشيعي ويقاوم الغزو الفارسي وليقا. وكان الان اذن مشاهدا وكانت تجمع له التبرعات في المساجد وفي كل مكان على بعثيته ثم عندما احسننا الكويت جاءت الفتاوى تترى في تكفير صدام حسين على أسد أنه بعثي وعلى أسد كذا وكذا وكذا وشيوحي وملحي كان شيوحيا وكان بعثيا من زمان الآن آل. ثم كفروا صدام حسين ولم يكفروا حافظ الأسد مع أن حافظ الأسد بعثي على نفس الدين هو صدام الحسين ونصير وبعثي على طول الخط وهو نصيري زيادة على التعثية والجنود الذين يقولون نصيري أكثر من اليهود والنصارى وكنت في سوريا سنة 85 ميلادية صفا الله عز وجل على عدن ذكر السنة الجريئة الجريئة لا 1455 حسناً الله يكرم 1455 ووكانت الأحداث لا تزال قديمة في حماه مدينة الإسلام. في الشام سوريا والفلسطين والأرض هذه كلها أرض الشام. ورأيت بأم عيني ماذا فعلت بنادق ورشاشات ومدافع حافظ الأسد في مدينة حماه وفي قتل أكثر من ثلاثين ألفا من شباب المسلمين في في مدينة حماه وحدها هذا هذا لا يكفر. وإن كان بعثيا نصيريا عدوا لله ورسوله لما؟ لأن جيشه المشاركة السعوديه في محارمة العراق وهكذا فتاوى العلماء تطاوع السياسيين أذنب أمريكا ثم أفتوا بتكفيري لكم قصة بعض الناس يجهلونها. لقد أقدمت السعودية على أو حاولت أو بدأت مخابرات الليبية أخبرت الحكومة أخرى القذافي على أن السعودية سوف تنشر كتابا فيه فتاوى علماء السعودية في تكفير القذافي الشيخ الحدوش يقول بل ما والشيخ قرأ أنا لم أتسرد بقراءتي وأرجو أن يمكنني من ذلك. هذا الكتاب القذافي جن جنونه. طبعاً قلت في يعرف وأنه كافر، ولكن جن جنونه لا لا أنه كافر، إنما لي عدواني السعودية عليه لهذا لهذا لهذا التحامل، فقال طيب الآن سأمش وسأطبع كتاب الكواشف الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية بأملايين ملايين نصف نصف أو ثلث العالم كله، وهذا الكتاب الحمد لله قرأناه وهو كتاب جيد جيد جداً. فإلا قطعي على أن السعودية دولة تحكم بشريعة الغارو الناد الشريعة الإسلامية تنشي باكس الثاني ذا شبان غلابت بطعي وديه الدوغة يشتبين بجراكة الطبق الشريعة الإسلامية وإلا فأرباء في باب الحرب البنك السعودي الأمريكي البنك السعودي الفرنسي البنك السعودي الإسباني في شوارع مكة الذين ذهبوا إلى هناك يعرفون هذا جيد القذافي اذا هدد السعودية بأن يطبع الكواشف الجليل في كفر الدولة السعودية من ملايين إن لم يسحبوا هذا الكتاب كذا فوقعت المساومات والتدخلات فقالوا نعم نسحب وتسحب قال جيد لن أثق بكم إلا إذا دعوتموني حاجا لبيت الله الحرب أو معتامرة وشوفوا القنطقة غادي مشينا عمراء <تصفيق> ثم قالوا نعم لا باس شوف فرح كان كافر فالعلماء يفتون بكفرين أنا ودخلين ثم قال طيب ذهب للعمره وانتم تعلمون أن ليبيا بلد الغرائب ليبيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لها عاصمتان الغازي وطرابنس وليبيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي اسمها الجماهيرية مش الجمهورية مع ان عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين ليبيا هي الدولة الوحيدة التي تؤرخ بوفاة مصول الصلاة السلم بوفاة مصول لا بالهجرة ليبيا هي الدولة الوحيدة التي لها جارد كور الحراس من الفتيات من العاهرة القذافي الحارسات حارسات الجسد عنده العاهرة هؤلاء العاهرات اللواتي ذهبنا معه للطواب ببيت الله الكحر وعلى المرأة ومسمع من الصغير والكبير فانظروا بارك الله فيكم ماذا يفعل أعداء الله عز وجل لا أقول في عامة المسلمين بل في بعض شيوخ المسلمين ولقد قال كلمة الشيخ سطر المسلمون العودة وقال في محاضرة سمعتها له قال في مكة 362 خبير مشرك في مكة 660 خبير مش شرك مصراني وكال في مكة مش في في في في جنبات الحرم على كل حال نعم نجتمع ولكن كما قال الله عز وجل اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق بحبل الله ان نجتمع على حبل الله ان نعتصم بحبل الله أهلا وسهلا أما ان نجتمع وكل يحمل عقيدته الفاسدة فهذا لا وأسهلا والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله للأخ الكريم شكر الله له على هذا السؤال أولا يقول لماذا كفره الديمقراطية ولا أكفر بعض الديمقراطيين بعض الديمقراطيين ما الديمقراطيون اليساريون ولا الشيوعيون والملاحدة هذا كفارين منذ أن كانوا أما لماذا فذلك لأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه قد يقع الإنسان في الكفر قد يقول الكفر وقد يفعل الكفر فنقول من فعل كذا أو من قال كذا هو كافر وهذا يسمى كفر النوع لكن عندما نأتي إلى الاعيان فلان بن فلان فعل نفس الفعل كفر العين يحتم علينا أن نتدارس في حقه توفر الشروط وانتفاء المواد فإذا توفرت في الاعيان الشروط في التكفير كفرناه أنا إذا بضوابط شرعية وكذلك إذا انتفت عنه موانع والموانع هي عكس الشروط فإن لذلك نقول هؤلاء بعض هؤلاء البرلمانيين هم وقعوا في الكفر لأن البرلمان كفر لأن البرلمان بيت الآلهة وبيت المشرعين أو على الأقل الذين يصادقون على تشريعات الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم وأحبانهم أربعة من دون الله والمسيح messiah ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما عم يشكون ومع العلم أن هؤلاء الأحبار كانوا يأمرون خذوا مصباحني لحياتي يأمرونهم بالحرام فيطيعون يحللون عليهم الحرام ويحذرون عليهم الحرام فيطيعونه ومعلوم العلم أن الدساتير في العالم كلها كل الدساتير في العالم تأمر بتحذير حمل الحرام كثير وتحرموا الحلال وإن شئتم أمثلا فلا أولا هؤلاء حلام هؤلاء وقعوا في الحلام وقعوا في الكفر الذي هو الديمقراطية لكن لماذا وقعوا فيه قد يقعون فيه متاولين الشيخ بن باز أفتى لي المسلمين في مصر بجواز الدخول لمجلس مجلس الشعب المصري وبنى فتوى جمعنا ابن بنى فتوى على الحديث الشريف إنما الأعمال بالبيات وإنما لكل من الإلمان الحديث، وذكر أنه لا بأس من ولوج مجالس الشعب والبرلمان من أجل تكثير سواد الصالحين والمصلحين ومزاحمة المفسدين وتقليلهم والمضايقة عليهم وهذا من باب النصرى وكذا وكذا إلى اخر ما قال ولذلك الشيخ بن باز أمر بالدخول في البرلمان وهو وسيلة كفرية وأمر بالدخول في الانتخابات وهو وسيلة كفرية ولكن لا يكفر لماذا؟ لأنه تأول حديثاً نبوياً شريفاً والتأويل تأويلاً مستساغ وغير مستساغ التأويل المعتبر كتأويل عثمان بن مضعول حينما أحل الخمر لكن تأويله خدامه نعم خدامه من رحمه الله عليه لكن تأويل غير المعتبر تأويل إبنيس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين تأويل ابن ابن باز تأويل المعتبر فالتأويل المعتبر هو فهم آية أو فهم حديث فهم لا يستقيم فنقول المانع من موانع التكفير من الموانع التأويل فالشيخ تاول والذين اخذوا بفتواه متأولين، فهؤلاء لا يكفرون بنفس المانع، وهو التأويل. لكن ينبغي ينبغي إقامة الحجة، ينبغي أن يبين للناس أن النية لا تغير الحلال حراما، ولا تغير الحرام حلالا، بلها أن تغير التوحيد الشركة أو أن تحول التوحيد الشركة. فالنية لا تغير لحم الخنزير إلى لحم خروف النية القصد شيء آخر لكن هذا القصد قائم على معطيات كافره وهي تقديس الأمة تقديس الشعب الذي يفرز من ينوب عنه من أجل التشريع والله عز وجل كفر المشرعين من دونه أو الذين يأتون بشريعه تخالف شرع الله عز وجل كفرهم ربنا سبحانه وجعل جعل أعمالهم شركا بالله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمر به الله ولا يشركوا في حكمه أحدا لذلك أيها الأخوة كذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين للحركيين الحركيين الإسلاميين أو السلفيين الحركيين في الكويت للدخول أيضا إلى البرلمان ومن هذه الفتاوى أخذت الحجة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر فسلكت مسلك الديمقراطية باعتبار أنه كما قال أضعف المجسدتين إما أن نصل إلى الحكم بإراقة الدماء أم بالانتخابات والشعب سوف يختار المسلمين واذا لا مانع من أن ندخل مع هؤلاء في هذه اللعبه وثم وكان ما كان من أنا الآن أستدرك بعض الأمور التي قد انتم تعلمون ان كلماتنا تحسب علينا فينبغي ان نحقق فيها ما امكن عندما قلت انفا بان الحكومه الجزائريه الكافره تنال من المجاهدين في الجزائر فاعلموا ان في الجزائر مجاهدين حقيقه واعلموا ان في الجزائر مجاهدين مندسين ما هم بمجاهدين واعلموا ان في الجزائر طوائف مقاتله ولا اقول مجاهده لها أهداف شرته، وأستطيع أن أسميها الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو الجناح المسلح الذي يسمى جيش الإسلام. هذا كان يجاهد حسب ما قال، ولكنه كان وأقول بين قوسين يجاهد كان يجاهد من أجل الرجوع إلى الشرعية والشرعية هنا هي الانتخابات ومن أجل ارجاع ما صدر منهم من مقاعد ومن أجل ارجاع ما سرق منهم من نجاح الانتخابات في المجالس البلدية والقروية فهم يجاهدون من أجل رفع الظلم الذي وقع عليهم عندما نجحوا وفازوا في الانتخابات فجاء تختبخل العسكر ليوقف ذلك المد فهم يجاهدون من أجل هذا الغرض وهذا بالنسبة لمن يعرف شيئا من الدين لا يسمى جهادا سميه نضالا حربا سميه ما تشاء لكن لا يسمى جهادا لأن النية معلنه وهي أن نرجع إلى صناديق الاقتراع هناك الجماعة الإسلامية المسلحة. فيس. هذه الجماعة الإسلامية المسلحة الجيّة. فيس هي الجماعة الإسلامية فيس. الإسلامي هذا هي هذه بدأت بداية شرعية. وأقول شرعية بعدما أعدت ما أعدت في افغانستان وفي غيرها ثم صاحبها من صاحبها من بعض الشيوخ صحيح الإعلان لا يصنط الأضواء على أولئك الشيوخ نحن لا نعرف سوى فلان وعلان من الشيوخ الكبار الذين يروجوا لهم, لهم, لهم سيولة ولهم تلكين لكن هناك شيوخ كبار لا يروج لهم بل يعتموا عليهم تأتينا فهناك شيوخ الحمد لله وأذكر منهم على سبيل المثال من المفتي الكبار في مجال الجهاد الشيخ عبد المقادر بن عبد العزيز صاحب الكتاب العظيم الجامع في طلب العلم الشريف و هناك شوخ آخر على كل حال هناك فتاوى شرعية بمشروعية إقابة ذلك الجهاد قامت الجمعاء الإسلامي المسلحة قياما شرعيا في وجه الطاغوث الجزائي وللذين هنا أقولها هنا للشيوعيين في المغرب الماركسي أصحاب الأحداث المغربية حي الشراكي أقول لهم الذين يحبون أن يستضعوا في الماء العكر الجنرالات في الجزائر هم البوليساري ما أقوله الواضحي الجنرالات في الجزائر هم البوليساري بوشليقة وذروان ومن سبقه هم الذين صنعوا جيش البوليساريو البوليساري علينا لنا مطيشة ويجعدهنا في المغرب نحن أعداء أولئك الجنرالات انطلاقا من ديننا على الأقل هدليهود لأنه المغرب يكون أعداء الجنرالات الجزائر انطلاقا من وطنيته تلك الوطنيه اقول أقول بدأ الجهاد بدايه صحيحة وعرف انتصارات ظاهرة ثم انحرف تعلمون أن الجهاد دين الله لكن المجاهدين بشر قد يقعون في البداية وقد يقعون في الزلل وفي الانخراب عيدها إلى قلبي، والجماعة الإسلامية المسلحة واقعة فيها. والآن يقولها زوبري أمثل زوبري ومن قبله زيتوني وأنتم تعلمون أو اللي يعرفه لا يعلم زوبري هذا على عقيدة الخوارج تماما لا أقول في الخروج على على زوبري على عقيدة الخوارج تماماً حتى يكفر الشعب الجزائري وأنا قرأت. في السنه الماضيه كنت في لندن وقرات بيانه الأصلي اصله ويكفر الشعب الجزائري كله ويبل يقول للعسكر يقول لهم نحن سنفعل في نسائكم كما فعلنا بكلام بذيء فاحش لا يقوله مسلم حليل يتقي الله على زوجته الشعب الجزائري بالنفاق وأنه شعب منافق فهذه العقائد الفاسدة انتم تعلمون ان الخوارج من العقائد الفاسدة انه بالذنب بمطلق الذنب وهذا فساد عريض حيث ان الاعمال عندهم كلها شرطه صحة في الإيمان على عكس المرجئة الاعمال عندهم كلها شرطه كمال ونحن والحمد للأهل السنة وجماعة عندنا تفصيل في ذلك فالآن جماعة الإسلامية المسلحة جماعة مبتدئة تبنت قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ولذلك نعم الحكومة الجزائرية تفعل كثيرا من هذا. ربما جماعة الإسلام لقتل عشرة، الحكومة تقتل مئات، ولكن تنسوشها دائما جماعة الإسلام المسلمين. لكن جماعة الإسلام المسلمين لا يمكن أنها تفعل ذلك. ولهم فتوى عجيبة: خلق لا يندود إلا فاجرا كفر. فهؤلاء الصبيان السبيان الطوارئ ينبغي أن يموه، وبالتالي. لا يمكن لنا أن نناصر هذه الطائفة ونحن نبرأ إلى الله من أعمالها وفعلا الجماعه الإسلامية المسلحة قسمت إلى اقصى وخرج عليها كثير من الرجال بل وتقاتلوا بالسلاح كثير من المواطن في الجزائر وانفصل عنها من انفصل، ومن الذين انفصلوا عنهم وهم أهل السنة نحسبهم كذلك ونسكين على الله جماعة الشيخ حسن حطاف في شرقي الجزائر وهي تقاتل والحمد لله إلى الآن تقاتل الطواغيت ليس إلا على هجة من الله وهذه من رسل صلى الله عليه وسلم وإلى سجكنت عليها سجكنت عليها قضية جهادية في فقه فقهها إنها قبل أن تنفذ تستشير عبر الفاكس وعبر الهواتف وعبر شبكة الأنترنت والحمد لله الوسائل موجودة تستشير علماء الجهاد في شرق الأرض وغربها فاجمعون الفتوى و. يعملون على أضواء تلك الفتاوة كذلك هناك جماعة أخرى تسمى الباقون على الأهد نحسبهم على خير والله أعلم به كذلك هناك جماعة أخرى جماعة السلفية والدعوة وجهة وهي أيضا جماعة مباركة إن شاء الله لذلك الناس عندما يسمعون القتال في الجزائر الجهاد في الجزائر لا يميزونه لا أظهر عندهم خليط وهذا يدخل فيما قلته في بداية كلمتي من باب التمييز من باب معرفة الواقع لا من معرفة الواقع ما ظلنا منعه إن شاء الله نكتفي بهذا القتل هذا أقول بأخي أن هناك لامد من التفريق بين الكفر والواقع في الكفر هذا هو التالي سؤاله لذلك هناك كثير من الديمقراطيين لا نكفرهم لأنهم يريدون الإسلام وقالوا هذه وسيلة ونبشوا عليهم هناك بعض الشيوخ في بعض المحطات الفضائية سامحهم الله هدى الله ويوم ينبسون على الناس في مجال الديمقراطية وفي مجال الشمع على كل حال الحمد لله نحن كتبنا ما كتبنا كتبت أنا شخصيا كتابا تحت عنوان الشورى المفترة عليها والديمقراطية وناقشته في كثير من فصوله الشيخ يوسف القرضاوي كذلك كتب أخونا الشيخ عمر الحدوشي كتابه القول السديد عند دخول البرلمان النافذ من التوحيد وكتب غير واحد في هذا المجال الحمد وكتابت كثيرة في هذا الميام وكتب أيضا أخونا الشيخ أبو محمد عاصم المقدسي فك الله أسره كتابه النفيس على صغر حجمه الديمقراطية دين وكذلك كتب الشيخ القاضي عبد العزيز في الجامعة طالب العلم الشريف ما كتب في مجال الديمقراطية وكتب غيرهم الحمد لله غيرهم كثير وكتب الشيخ أبو قتاده الفلسطيني والشيخ أبو الوليد الفلسطيني وما إلى ذلك من مشهور أبو بصير وإلى آخره كتبوا مكتبات جميلة ومفيدة في هذا الباب هذا إن شاء الله واضح أما الشيخ الثاني الذي بقي معلقا من سؤالي الأخ الكريم ذكرني به من فضلك بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة اثار الجدل فيها العلماء والشيخ بن القيم كلام طويل في مسألة اختلفوا في مال الرجل إذا كان ماله منجوجا بالحال فمن من قال ينظر إلى الكفة الغالبة هل الحرم أغلب أم الحلال؟ إذا كان الحرم قال لا يؤقل ومنهم من قال يعني يكلف ومنهم من قال يوضع في الملاجئ العامة ومنهم ومنهم واستدلوا بقصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا نتقيه والراجح ويذكرون قصة بل بعضهم يذكر هذا المقولة يرفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرام لا يتعلق بهمتين ما لم يعلم اصله يقولون قال رسول الله الحرام لا يتعلق بهمتين ما لم يعلم اصله ويقفون هنا وهذا ليس في كلام رسول الله بل كلام الفقهاء وحكى هذا الشيخ الخليل لكن هذا الكلام مبطور وتمامه الحرام لا يتعلق بهمتين ما لم يعلم اصله أما اذا علم اصله فيتعلق من كثيره باختصار كلام طويل في المساله لكن الراجح ان من ثبت ان ماله حرام يجوز للانسان ان ياكل عنده الدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين اكل عند اليهود عزم واكل عند اليهود ومال اليهود الربا وبيع كلمة الله والغش والخيانه والخيانة وإلى غير ذلك فأكل عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك فتوى وقفت عليها أنهم قالوا إذا كان الإنسان عنده مال من حرام فينظر إذا كان الحرام بينهم وبين الله ثم أراد أن يتوب إلى الله فلا يتخلص منه عندما قال يكثر من الصدق وهناك مخطوط وقفت عليه لصاحب كتابة بداية المجتهد المرشد بين فيه أن الأموال أصناف تسعة وبكر من تلك الأصناف أن المال الحرام إذا كان ليس فيه حق الغيب ليس فيه حق الغيب يجوز أن اكل عنده وتجوز معاملته ورسالة إن ان شاء الله مخطوطه وانا على طول